وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والأربعين من دروس أسماء الله الحسنة والاسم اليوم هو الرقيب فالرقيب اسم من أسماء الله الحسنة وربما أن المؤمن إذا آمن بهذا الإسم انعكس هذا الإيمان على سلوكه انعكاسا واضحا صارخا فأنت إذا شعرت أنك مراقب لا بد من أن تنضبط شعور الإنسان أنه مراقب ولو من جهة أرضية ولو من إنسان من بني جلدته لكنه أقوى منه إذا كنت مراقبا لابد من أن تنضبط فكيف إذا أيقنت أن الله جل جلاله هو الرقيب إن الله كان عليكم رقيبا أيها الإخوة أحيانا تكون العقبة عقبة معرفة لأن فطرة الإنسان تعينه إلى عرف فحب السلامة وحب الفوز والكسب في الإنسان كافيان ليحملانه على طاعة الله فيما لو أيقن أن الله رقيب عليه فالمراقبة حال ذكره العلماء كثيرا هذا الحال يشعرك أن الله معك دائما وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان قبل أن نتابع الحديث عن اسم الرقيب أريد أن أضع بين أيديكم مثلاً يوضح حقيقة هذه الأسماء أنت لو التقيت عند صديق لك مع رجل لا تعرفه تقول له من الأخ الكريم يقول لك فلان فلان الفلاني بربك أن يذكر صديقك اسم هذا الرجل فقط هل هذا يكفي كي تعرفه تشعر أنك سألت عنه من أجل أن تعرف عنه كل شيء قال لك اسمه تقول ماذا يعمل إلى أي مستوى دراسي وصل تحب أن تعرف شيئا عن ثقافته أو عن اختصاصه أو عن عمله أو عن سنه أو متزوج له أولاد أين يسكن نوع العمل نوع الثقافة يعني الآن بدأت تعرفه طيب إذا قلت لك إن الله جل جلاله خالق السماوات والأرض لا يكفي هذا أنت تريد أن تعرف أثماء, أثماء الله عز وجل صفاته يعني ما من موضوع يعلو على موضوع أسماء الله الحسنى أنت رأس الدين معرفة الله عز وجل كيف تعرفه أن تردد اسمه لا أن تتعرف إلى صفاته وإلى أسمائه الحسنى فلذلك مشروعية هذا الدرس أنه لا يكفي أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض إن هذه الحقيقة يعرفها كل الناس حتى الكفار بل حتى عباد الأصنام بل حتى المجوس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل فأنا تسحرون أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنا تصرفون ما لكم كيف تحكمون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فالمشكلة ليست أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض المشكل أن تتعرف إلى اسماء الله الحسنى فهذه مشروعية هذا الدرس الذي يعد في الدعوة إلى الله كالرأس من الجسد اولا الرقيب في اللغة بمعنى المنتظر فارتقبوا فارتقبوا أي انتظروا الرقيب هو المنتظر ورقيب القوم هو الحارس الذي يشرف على مراقبة العدو ورقيب الجيش طليعته، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء إن الله كان عليكم رقيبا. يعني إخواننا الكرام والله لا أبالغ إذا أيقنت أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك ألم يقل الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إيه الله عز وجل اختار من بين اسمائه كلها إسمين فقط لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يعني إذا علمت أن الله يعلم الآن بدافع فطرتك بدافع حبك لذاتك بدافع رغبتك في السلامة بدافع رغبتك في الكسب والتفوق تستقيم على أمره أبدا يعني مرة زرت محل تجاري فحاجتي لا تج... لا لم أجدها في محل البيع قال بالمستودع موجود هذه القصعة تفضل إلى المستودع ذهبت إلى الطابق الرابع مستودع كبير جدا وجدت محاسب يجلس على طاوله وأمامه كاميرا أما حينما كنت في المحل البيع وجدت شاشة معروض عليها إنسان يكتب يعني قلت من هذا الذي يكتب على الشاشة فلما ذهبت إلى المستودع عرفت أن هذا موظف عند صاحب المحل وقد وضع عليه جهاز مراقبة يعني هذا الموظف يستطيع أن ينام لا يستطيع أن يأكل أن يتمطى مكشوف عن صاحب العمل يعني هذا الجهاز يجعل هذا الموظف يعمل ثمانية ساعات بلا قيد ولا شرط طبعا مراقب لأم ويقول لك أصالة مراقبة انتبه الطريق مراقب إلا يعني كنت في بعض البلاد المخالف خممس درهم يعني سبعة آلاف ليرة سورية لما نلاقي الطريق مراقب اهتمام بالغ بالغ جدا بالسرعة انه سبعة آلاف ليرة لو تجاوز العداد التسعين صار المخالف سبعة آلاف خمسمائة درهم سبعة آلاف ليرة تقريبا فاذا قال الطريق مراقب شغلة كبيرة الصالة مراقبة المحاسب مراقب الآنني بالإدارة الحديثة، البناء كله وحدة صوتية ومرئية، فبيدير المدير يرى كل الموظفين. دخلت لمعمل في سوريا، وجدت كل الغرف غرف الموظفين بينها جدر من بين البلور فقط. المدير العام يرى كل الموظفين. يعني بمربع كبير فيه 20 غرفة، معناه مراقب الموظف. فكلمة مراقب من إنسان شيء لكن إذا كان مراقب من الواحد الديان شيء آخر, شيء آخر لذلك بعض العلماء علماء القلوب أشاروا إلى حال المراقبة المؤمن الراقي يشعر دائما أن الله يراقبه وأنه تحت المراقبة وإن ربك لبالمرصاد فالرقيب هو المنتظر والرقيب هو الحارس ورقيب الجيش طليعته والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء وفي الحديث الشريف إلقبوا محمدا في آل بيته يعني راقبوا وانتبهوا أن تؤذوه في أهل بيته احفظوه فيهم والرقيب هو الخلف يقال نعمة الرقيب أنت لأبيك هذه كلها معاني الرقيب الخلف والترقب الانتظار وارتقبه رصده والرقوب الدوام على وجه الحفظ يقال رقبت الشيء أرقبته إذا راعيته وحفظته والرقيب من الناس الموكل بحفظي المترقب له ويقال للملك الذي يكتب الأعمال ويحفظ الأقوال هو رقيب وفي القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والرقيب هو العليم ورقبت الله إذا علمت, أنه إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت حقه هذا كل ما ورد في اللغة عن معنى الرقيب الذي ينتظر طليعة القوم الخلف الانتظار الرصد الرعاية والحفظ الله جل جلاله هو الرقيب والملك الموكل بكتابة الأعمال وحفظ الأقوال هو الرقيب أما إذا قلنا الله هو الرقيب ماذا تعمل الله هو الرقيب أي الذي يعلم أحوال العباد ويعد أنفاسهم والله الذي لا إله إلا هو وأنت مستلقي على فراشك لو خطر في بالك خاطر أن غدا سأفعل كذا يجب أن تؤمن وأن تعلم وأن تعتقد اعتقادا جازما قطعيا أن هذا الخاطر اطلع الله عليه لكن عبدا من العباد لا يستطيع يفعل ذلك لو واحد مستلقي على فراشه هل بإمكانك أن تقرأ أفكاره؟ مستحيل الله أساسا ستير ستر أفكارك وأحوالك على الناس الناس لهم الظاهر لكن الله هو الخبير باسترائه لذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أخواننا الكرام مرة ثانية هذا الاسم من أقرب الأسماء إليك إنك إن اعتقدت أن الله هو الرقيب من لوازم ايمانك بهذا الاسم من اللوازم القطعية الاستقامة على امره ومتى استقمت على امره انتهى كل شيء لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم يعني ممكن ان يكون اسم الرقيب سبب سعادتك الأبدية، امنت انه يراقبك فاستحييت منه ولزمت أمره فسعدت في الدنيا والآخرة قد يكون اسم الرقيب وحده سبب سعادة الدارين إن الله كان عليكم رقيبا لذلك المؤمن في بيته مراقب في عمله مراقب وهو يعالج المريض مراقب وهو يرفع مذكرة للقاضي مراقب وكل مرء اقترب من الله يشعر أيضا بالعتاب أحيانا يعني أنت أتقنت عملك أنت دافعت عن هذا الموكل دفاع قوي راجعت القوانين كلها عالجت هذا المريض معالج متقنة أم أنك مشغول مستعجل لم تدقق في حساسيته ولا في الأدوية التي أخذها إن الله كان عليكم رقيبة تكلمت هذا الكلام هل عرفت أبعاده؟ فكلما الإنسان ارتقى، بينشأ عنده حساب مع نفسه دقيق والله الذي لا إله إلا هو لو أن لو أن الإنسان عرف الله حق المعرفة لحاسب نفسه حسابا عسيرا لأن الله عز وجل مطلع عليك يعني أحيانا والله شيء وإن كان جزءي يعني في بطبق الفواكه عدة قطع من الفواكه يعني أربعة خمسة جالسين ممكن تأخذ أكبر واحدة ألا تستحي من الله ما تقدر بتراعي أخوك دائما الله مراقب كلمة خاطر حركة سكني أنت أنت تحت مراقبته لكن ربنا لطيف هل إذا واحد مشي معك تلعر روحك منه أخي يقول لك لذئ فيه ربنا عز وجل معك دائما بس من دون يزعجك هو معك بلطف من أسماءه لطيف معك في بيتك وفي عملك ومع أولادك وفي سفرك وفي حضرك وفي خلوتك وفي جلوتك ومع زوجتك ومع أولادك ومع الزبون وعند كل كل كلام تقوله معك ويراقبه لكنه لطيف يعني ما تحس بوجوده إلا إذا كان أعملت عقلك قال الرقيب في حق الله هو الذي يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم وقيل الحفيظ الذي لا يغفل والحاضر الذي لا يغيب يعني أيام الإنسان له معارف معه هواتف لساعة حرج يتصل بفلان مسافر فلان هاتفه مقطوع لأسباب مالية وأنت في أشد الحاجة إليه لكنك إذا اعتمدت على الله هو معك دائما معك في السراء والضراء قل يا رب يقول لك لبيك يا عبد لا تحتاج وصنح ولا قسم ولا مذكرة ولا شهادة يعلم السر وأخطأ يعني أعبد, أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا مقام الإحسان اسم الرقيب يرفعك إلى مقام الإحسان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإنسان يستحي بربك بكل أسرة في رجل يعني محترم بكل أسرة من أسرنا يعني كبير القوم متقدم في السن مثقف أحيانا زوجها معتدل حليم لو أنه الإنسان زارك بالعيد كيف تستقبله بالقميص الداخلي والله في أشخاص لا يستقبلون الضيوف إلا باللباس الرسمي يخجل حتى في ثياب البيت اللي يستقبله كيف تجلس أمامه كيف تحدثه وأنت لا تشكر إذا إنسان من علية القوم يعني أحد أقرباءك المحترمين إذا ذارك في العيد، تلاقي كنتقي أجمل الكلام، بتلبس أجمل السياب، بتجلس جلسة أدبية، في إنسان بجلس هكذا، يوسع ما بين رجليه، جلسة وقحة هذه، المؤمن يتصامن، جلسة فيها أدب، أنت مع إنسان من علية القوم تجلس بكل أدب، تتكلم بأدب، تتحرك بأدب. بجوز ما تتساءب أمامه تخجل أو أن تضع يدك على فمك عند التساؤب أنت مع أنسان فكيف مع الواحد الديان فكلما الإنسان ارتقى مقامه يدخل في حال المراقب مع الله عز وجل فهو الحفيظ الذي لا يغفر الحاضر الذي لا يغيب العليم الذي لا يغرب عنه شيء من أحوال خلق يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية مكشوف ما في شيء ممكن تخفيه عن الله عن الله عز وجل أما أنت عن البشر بتخفي عنهم ألف شيء وشيء بتخفي عنهم ألف شعور وألف فكرة وألف خضية وألف سر تبقى صامتا لا أحد يعلم لكن تكلمك وصمتك عند الله سواء بوخك وكتمانك عند الله سواء إعلانك وإخفاءك عند الله سواء لأنه رقيب وقيل الرقيب هو الذي يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم وقيل الذي يراقب عباده ويحصي أعمالهم ويحيط بمكدونات سرائرهم ولا يغيب عنه شيء هذا من معاني اسم الرقيب والإنسان إذا تحقق من اسم الرقيب كان في حال آخر يغلب عليه الحياء من الله عز وجل يستحف النبي عليه الصلاة والسلام إنسان اشتغل عنده عمل عنده فاغتسل أمامه عريانا قال له خذ أجارتك لا حاجة بك فإني أراك لا تستحي من الله الإنسان يحفظ عورته من أن يراها أحد، لكن قرأت بعض الكتب حتى لو كان وحده، يعني لا يتبذل الكثيرة، يشعر أن الله معه حتى لو كان وحده. فكلما الإنسان ارتقى، يشعر بمراقبة الله له. قال اسم الرقيب جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. ففي فاتحة سورة النساء قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية كفت هذا الأعراض الذي قال للنبي عذني ولا تصل فتلا عليه النبي هذه الآية فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ هذا الأعراب قال قفيت يا رسول الله قفيت يعني هذه الآية تكفيني مدى الحياة فالنبي تعجب قال فقها الرجل يعني أصبح فقيها. ما قال فقها النبي في أعلى مستوى كلامه ما قال فقها فقه بمعنى عرف الحكم أما فقه أصبح فقيها آية واحدة جعلت هذا الأعرابي فقيها والله الذي لا إله إلا هو وأكاد أقول إن هذه الآية وحدها تجعل الإنسان فقيها إن الله كان عليكم رقيبا، هل تستطيع أن تكذب مع هذه الآية هل تستطيع أن تدلس أن تغش أن تحتال أن توهم أن تفكر بإذاء الخلق هل تستطيع إن الله كان عليكم رقيبة يعني إذا كان شعرت أن هاتفك مراقب ماذا تقول ولا كلمة ولا حرف ولا إشارة وإذا شعرت أنك مراقب وفي الطريق في سفارة تأخذ الصيف الثاني احتياط احتياط هكذا إذا كنت مراقبا من قبل مخلوق فكيف إذا كنت مراقبا من قبل الخالق مقام المراقبة مقام قد يصل بك إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخر الآية الثانية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 هذه الآية الثانية والآية الثالثة في سورة الأحزاب لا يحل لك لك النساء من بعده ولا أن تبدل لهن من أزواج ولا أنت بدل منهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب تروى قصة مشهورة جدا. ذكرها الإمام الرازي أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد خص واحدا منهم بمزيد من العناية فسألوه بقية التلاميذ يعني أصابتهم الغير من هذا التلميذ الصغير فسألوه ما سبب ذلك لماذا تخصه بهذه العناية فقال الشيخ سأبينه لكم وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا وقال لكل منهم اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد فمضى كل تلميذ منهم إلى جهة ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر هذا ضمن غرفة هذا وراء الجدار ما عدا ذلك التلميذ النجيب الصغير فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده فسأله الشيخ هل ذبحت هذا الطائر فأجاب التلميذ أنت أمرتني يا سيدي أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد ولم أجد موضعا لا يراني الله فيه فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا فيا خجل منه إذا هو قال لي أي عبدنا ما قرأت كتابنا أما تستحي منا ويكثي ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا فالمؤمن الصادق يرى أن الله معه ويراقبه ويحاسبه فيستحي منه المحبين لله عز وجل لهم أحوال مع الله لا توصف يعني مناجاتهم له وتأدبهم معه يعني هناك من يتزين قبل أن يصلي شيق بين يدي الله عز وجل يعني أنا أرى أشخاص يصلون بالقميص الداخلي والله الإنسان يستحي من الله يستحي أن يقابل الإنسان بهذا القميص الداخلي فكيف يقف بين يدي الله عز وجل يعني الأكمل تلبس شيء يعني ثوب مثلا لباس البيت كان. أنت الآن بين يدي الله عز وجل العلماء كانوا من قبل يتزينون يرجون شعورهم قبل أن يصلوا سيقف بين يدي الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا وفي عنا دليل قوي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أحياناً الإنسان أنا لا أقول هذا يعني من أجل أن أنتقِد أحد لكن يأتي بأقل ثياب عنده يوم الجمعة إلى المسجد أقل ثياب عنده أما أقل حفل يرتدي أجمل الثياب هذا عيد يوم الجمعة عيد ومجيئك لبيت الله هذا بيت الله وأنت ضيفه واحد منا بعقد قران في له لبات خاص سنة الإنسان أن يهتم بهذا العيد يروى أن عبد الله بن عمر وهذه القصة أرويها آلاف المرات يعني سامحوني مر بغلام يرعى غنما فأشار إلى إحدى الشياه وقال بعني هذه الشاة يا غلام فأجاب الغلام إنها ليست لي فقال ابن عمر قل لصاحبي الغنم إن الذئب أكل واحدة منها يا لا دبرها فقال الغلام فأين الله ما حل. فأين الله والله أنا أقول على هذه القصة أن هذا الغلام الراعي وضع يده على جوهر الدين مسك جوهر الدين ولو كان ثقافته محدودة راعي وقد تجد إنسان عنده مكتبة من الأرض للسئف أربع جدران تزهل أمامه هذا عالم كبير والله لو أكل درهما حراما لا قيمة لكل هذا العلم وهذا البدوي الراعي الذي قال أين الله الآن نحن بحاجة إلى أشخاص كهذا الراعي نحن بحاجة إلى وراء نحن بحاجة إلى مسلم يقيم الإسلام حقيقة نحن بحاجة إلى بيت مسلم إلى أب مسلم زوجة مسلمة أولاد مسلمين إلى صدق إلى أمانة إلى إخلاص إلى تفاني ولا كذب، ولا غش ولا تدليس نحن بحاجة إلى هذا النموذج هذا النموذج وهو ساكت وهو ساكت أكبر داعية وهو ساكت والذي يصيح في الناس صباحا ومساءا يا أيها الناس اتقوا ربكم يتقوا ربكم ولا يتقي الله هو هذا أكبر منثر إذا في مصطلح عكس الداعية أكبر داعية وأكبر منثر الإنسان المستقيم الصادق الأمين الورع المتواضع وهو ساكت ولا كلمة أكبر داعية والفصيح المتكلم الخطيب المسقع كما يقولون المتحدث اللبيق لم يكن ورعا أكبر منفر فالقضية عند الله بالصدق بالإخلاص بالتطبيق إن الله كان عليكم رقيبا يعني بصراحة ممكن عامل بفرن مؤمن يدخل لدورة المياه وما يغسل إيديه ويعجين العجيم مؤمن مستحيل لأنه إن الله كان عليكم رقيبة فاستووا هذا عجيم سيأكله الناس غدا دخل في دورة المياه يده ريسة مظيفة فالمؤمن في عنده وازع داخلي والله جاءتني ورقة في هذا المسجد أنا ذكرت درس من حوالي سنة عن الأمانة وبينت أنه ليس الأمين الذي يؤدي ما عليه إذا كان في إيصال أو سند أو شهود أو حساب ثابت هذا سلوك مدني لأنه إذا ما أدى الطرف الآخر قوي في مع سند في دعوة في قضاء في فضيحة في تشهير أما الأمين عند الله هو الذي يؤدي ما عليه من دون أن يكون مدانا في الأرض والله جاءتني ورقة وأنا في هذا المسجد قال لي والله يا أستاذ أديت عشرين مليون ليرة لورثة ولا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا ولا فكرة عشرين مليون لأن الله رقيب عليه هذا المؤمن مبلغ ضخم وفي آباء كثيرون يعني أموالهم في سر لا يعلمون بها أحدا ولا أولاد ولا زوجة فإذا مات فجأة مات معه السر أنا أعاني من هذا كثيرا يعني في إخوان كثيرون يشكون إلي ما تأبوهم لا يعلمون عن أمواله شيئا فلدينا معهم الأموال إذا كان أحدهم إن الله كان عليكم رقيبا يأتي بالمال تفضلوا يا أيها الورث هذا مال أبيكم قال لي والله أديت عشرين مليون ليرة لورثة لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا لا أين هو ولا مع من ولا كم هو هذا الإيمان الإيمان يصنع المعجزات إذا الإنسان آمن أن الله رقيب عليه والله تستقيم حالنا جميعا بيقدر سمان توع صارت تنك الزيت يبيعها ثاني يوم نجس كل السمك ما في بيعه ولا بشكل بتقدر يكون بضاعه فيها عيب تخفي العيب إن الله كان عليكم رقيبة ممكن تضع مادة مصالقينه بغذاء حتى ترفع ثمنها ما تقدر تقدر كمزارع تضع هرمون للنبات تكبر حجم كبير وسعر غالي بس هي مادة مسلطنة ممنوع استعمالها إلا تهريبا تقدر ساوية كمزارع لو لو الاسم آمن فيه يلغى الغش من حياتنا جميعا بيقدر محامي يقدم مذكرة للقاضي وهو يعلم أنه موكله كاذب ما بيقدر إن الله كان عليكم رقيبا. بيقدر طبيب وهو يفحص امرأة أجنبية أن ينظر إلى مكان لا علاقة له بوجعها. إن الله كان عليكم رقيبا. والله رأيت أطباء مؤمنين شيء بشتي. رداء أبيض كبير مفتوح فتحة صغيرة يضعه على المرأة. مكان الوجع ولا يرى شيئا غير المكان. إن الله كان عليكم رقيبة. بتقدر أنت جالس بالبيت أمامك بناء وفي شرفه وخرجت الجارة بسياب متبذلة لتنشر الغسيل. أبتسدر تطلع وأنت ببيتك لحالك ما معك أحد وأنت في الظل وهي في النور تدرس ما بتسدر. إن الله كان عليكم رقيبة. أخ من إخواننا. يعني اسمحوا لي أن أذكر قصته يعمل في دائرة فيخرج كل يوم ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة لحضور مجلس علم آخر الشهر قدم إجازة ست أيام لرئيسه لماذا؟ قال له هو ظن أنه إجازة سيستهلكها قال له متى؟ قال له استهلكتها قال له كيف؟ قال له أنا أغيب كل يوم في ثلاثة أربعة ساعة لمجلس علم، فجمعت هذه الأيام كلها في ست أيام، فلا أحب أن يكون دخلي حرام. قال لي والله هذا الرئيس رئيس مدير عام للدائرة، يعني شو ده شو؟ ما هذا النموذج؟ ست أربع ساعات ضمن الدوام يحضر مجلس علم يقدم إجازة بس بست أيام بيقول لي الأخ الكريم من إخواننا هو قال لي والله يا أستاذ في الدرس القادم وجدته في في مجلس العلم تبع ما ولا من الموظف ولا عطش طلب إجازة معقول هيتر راقي هي تربية هاي من تقديم طلب الإجازة شد المدير العام إلى مجلس العلم هكذا الدين كل ما كنت ورّع أقول لكم مرة ثانية يمكن أن تكون أكبر داعية في الأرض وأنت ساكت بأمانتك واستقامتك وعملك وإتقان عملك في أطباء من أخواننا يجروا عمليات معقدة جدا في عنده قسم مجاني وقسم بثمن باهظ يعني أنا أشعر وأثمأ أنه عنايته بالفقراء المجانيين ما بتقل شعرة يعني الذي سيدفع مئتي ألف على العملية هنا مجانا فقير فقر حال يجري عملية سبع من ساعات وهو واقف يفتح القلب هاي من دون مقابل وتلك بمئتي ألف العناية واحدة الاتقان واحد إن الله كان عليكم رقيبة ما بتقدير لأنه البلاد سعر تهمله ما بتقدير بيقدر مدرس ما يدرس إذا كان مؤمن أخي أنا معاش قليل الطلاب ما له علاقة الموضوع الطلاب أبرياء إن الله كان عليكم رقيبة والله هل هل اسم هذا ممكن يطبق على مليار حالة بحياتنا مليار حالة إذا آمنت إن الله رقيب خلص لا في كذب ولا في غش ولا في نظرة ولا في إساءة ولا في ولا ابتسام ولا في كلمة العلماء يرون أن المراقبة حال يصير العبد فيه يذكر الله بقلبه لأن الله مطلع عليه دائما شعور العبد أن الله مطلع عليك دائما هذا الحال اسمه حال المراقبة شعورك أن الله يراقبك هذا حال اسمه حال المراقبة جؤل بعض القوم لما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات أو بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات فلا واحد ماشي بالطريق والطريق الآن كما تعرفوا نساء يبرزن أجمل ما في أجسامهم أجمل ما فيهن بالطريق مباح نمر حمراء عمومي طيب كيف تغض بصره؟ ما الذي يعينك على غض البصر؟ قال لعلمه أن رؤية الحق تعالى سابقة على نظره. علمك أن الله يراقبك هذا أسبق من نظرك إلى الحرام غض بصرك تستحي من الله. كثير في إخوان لا يفعدون الدرج وراء امرأة ولا يجتمعون في مصعد واحد. ينتظر للمرة الثانية أو يفعل مشيا. إن الله كان عليكم رقيبا مؤمن عزيز إلى أقصى درجة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الإمام الرازي ذكر أن حظ المؤمن من اسم الرقيم المقول المعروف تخلق بأخلاق الله كيف نتخلق بهذا الاسم يقول مراقبة العبد لنفسه أساسها أن يعلم أن الله مطلع على طواياه ودخائل قلبه ودخائل قلبه وأن يستحضر لمراقبة الله تعالى أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى معه دائما ويرقبه في كل أحواله وحركاته وسكناته قال هذه المراقبة مستح كل خير لأن العبد إذا تيقن أن الحق مراقب لأفعاله مبصر لأحواله سامع لأقواله مطلع على ضمائره وخفاياه خاف عقابه في كل حال وهابه في كل مجال علما منه لأن القريب رقيب والشاهد الذي لا يغيب ولذلك قال الشيخ إن الرقيب هو الذي من الأسرار قريب وعند الإطرار مجيب وقال بعضهم الرقيب هو المطلع على الضمائر والشاهد على الثرائر والرقيب يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى وقال بعضهم الرقيب الحاضر الذي لا يغيب بل رقابته قديمة مستمرة ولهذا قيل الرقيب الذي يسبق علمه جميع المحدثات وتتقدم رؤيته جميع المكونات ويرى الإمام الغزالي في إحيائه حينما عقد بحثاً حول مقام المراقبة قال إن أدب المؤمن مع الله الرقيب أن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل شيء ويعلم أن نفسه عدوة له وكذلك الشيطان اللعين وهما ينتهزان منه كل فرصة حتى يحمله على الغفلة والمخالفة لذلك يجب أن يأخذ حذره منهما وأن يصد عليهم المنافذ والمداخل لا يقع في فخ واحد منهما هذا رأي الإمام الغزالي في أدب المؤمن مع الله الرقيب ومن أدب المؤمن في هذا المجال أن يراقب نفسه وحسه ويتيقظ لأنفاسه وأن يجعل عمله خالصا لربه بنية طاهرة في أعماله ويراقب ربه في أخيه فلا يظهر عيبه ويقول ابن عطاء الله السكندري عن اسم الرقيب أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام في كل الأوقات. وقال أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. قال رجل قال عبد الله بن مبارك لرجل راقب الله تعالى. فسأله كيف ذلك؟ قال كن أبدا كأنك ترى الله تعالى. والدعاء النبوي الشريف: اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك بعضهم يدعو بهذا الدعاء: إلهي أنت الرقيب لحركات الأكوان. العليم بخطرات قلوب الإنسان والجان أشرق على قلبي أشرق على قلبي بنور اسمك الرقيب حتى تتزكى نفسي وتتحلى بالتقريب وامحني عيونا تراقبني عمك الظاهرة وتلاحظ أسرارك الباطرة يعني حال المراقبة حال إذا وصلت إليه أوصلك إلى الجنة. إذا وصلت إليه أوصلك إلى الجنة إذا وصلت إلى حال المراقبة سعدت في الدنيا والآخرة لأن من لوازم هذا الحال الاستقامة على أمرك والاستقامة على أمر الله سبب الجنة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا ورضعنا، وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح.